ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفرة إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور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 ك الظل دعوة الله مخلصين له الدين فلما نجأهم إلى البر فمنهم مقتصر وما يجحد بأياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم وخشوا يوما